قال الحديث رواه الإمام مسلم هذا هو الحديث السابع عشر مما جمعه الإمام أبو الفرج ابن رجب الحنبلي ومعلوم أن هذا الكتاب قد سبقه إلى التعليف فيه الإمام النووي فالإمام النووي رحمه الله جمع نحو من أربعين حديثا هذه الاحاديث زاد عليها ابن رجب حتى بلغت خمسين والكتاب الذي ألفه الإمام النووي اشتهر بين اوساط أهل العلم باسم الأربعين النووية ويعد من الكتب التي حازت القبول وبارك الله جل وعلا فيها فقلما صبي او رجل او امراه الا وتحفظ الاربعين النوويه وزادها ابن رجب رحمه الله الى خمسين بشرطها وهي الأحاديث التي تجمع جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجوامع الكلم تعد من علامات نبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى مما خص به نبيه صلى الله عليه وسلم انه اوتي جوامع الكلم ومعنى جوامع الكلم كما يفسره اهل العلم بان الله سبحانه وتعالى يجمع له المعاني الكثيرة في الفاظ يسيرة يقولها لاصحابه فيحفظونها وهي تضم معاني كثيرة تندرج تحت هذه الالفاظ لانه صلى الله عليه وسلم كان من افصح اهل العربية لسانا وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فصيحا ومن علاماته فصاحته انه اوتي جوامع الكلم. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل من إعجاز القرآن الكريم الفصاحة والبلاغة وحسن النظم والسبك بحيث إنه تحدى العرب أن ياتوا بمثله أو أن يأتوا بعشر سور من مثله بل أن يأتوا بصورة من مثله وكل ذلك ولم يستطع أحد أن يفعل لأن هذا القرآن فيه ذلك الاعجاز ومن آثار هذا الاعجاز أن أجراه على بعض الأحاديث التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وخاصة فيما يعرف بجوامع الكلم قال عن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته كلمات معدودات لكنها تحمل في طيها معان جاءت في هذه الصيغة ان الله كتب الاحسان على كل شيء كتب تأتي بمعنى قدر وتأتي بمعنى اوجب فاذا كانت من صيغ الألفاظ الشرعية وإذا كانت من صيغ القدر الشرعي فتكون بمعنى أوجبة أي فرض عليكم وأوجب عليكم أن تحسنوا في كل ما تفعلون لا سيما في العبادات ولأن الإحسان في العبادات يعد أعلى مراتب العبادة كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أن جاء جبريل في صورة رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان فسأله عن الإحسان فالإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإنسان إذا صاحبت عبادته هذا التصور فإنه يؤدي العبادة في أكمل وجوهها وفي أكمل أحوالها وفي اتم ادائها ولذلك كتب الله على المؤمنين ان يحسنوا في عباداتهم ان الله كتب الاحسان على كل شيء هكذا جاء في هذه الرواية وفي بعض الروايات على كل خلق يعني مما يخلقه ومما يكلف به عباد الله ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بعض الامثله لوجوه الاحسان قال فاذا قتلتم فاحسنوا القتله ومعنى اذا قتلتم اي صدتم لأن القتل المباح يكون في الصيد وإذا حللتم في فاستادوا وغالبا الإنسان إنما يستخدم القتل المباح فيما يصطاد، لأنه لا يتمكن من أخذه بدون عناء ومشقة وغالبا الصيد يكون نافرا ويكون فارا وإنما يصطاده بما يرسله إليه من سهم أو غيره من وسائل وأدوات القتل فيوصينا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأننا إذا أردنا أن نستخدم القتل فيما نصير فليكن الآلة التي تستخدم سريعه القتل تجهز على هذا الحيوان دون أن تعذبه في قتله لأن الله سبحانه وتعالى كتب الاحسان على كل شيء وهكذا اذا ذبحنا يعني بهيمة الانعام وما يشرع لنا ذبحه من حيوان اليف فينبغي لنا ايضا ان نستخدم الاحسان في ذبحه وفسر ذلك بقوله فل يحد او يحد فليحد من الفعل الرباعي احد شفرته او شفرته والمراد بالشفرة يعني السكين او المدية او الموسى التي تستخدم في الذبح عليه أن يحدها بأن تكون سريعة في قطع الحلقوم والمريء والودجين دون أن تلحق بالحيوان أذن وهذا إذا كان في ما فيه قوة وعنف وهو القتل والذبح فالإحسان ينبغي أن يكون فيما دون ذلك أكثر وأولى وأهم ولذلك قال كتب الإحسان على كل شيء وضرب المثل بما هو شاق وصعب ليدل به على ما هو ايسر وقلنا إن قوله إن الله كتب بمعنى فرض يعني في الأوامر الشرعية وفي القضاء الشرعي وفي القدر الشرعي يعني في الأوامر والنواهي وتكون كتب بمعنى قدر في القدر الكوني يعني في الأمور الكونية في الأمور التي قدر الله سبحانه وتعالى وقوعها في الكون مما لا يتعلق به أداء واجب أو منع محرم ما يسمى بالقضاء الكوني أيضا الله تعالى كتب فيه الإحسان بمعنى قدر ولذلك كلمة كتبة استخدمت في كتاب الله بالمعنيين ففي الأوامر الشرعية جاء قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وجاء كتب عليكم القتل أو كتب عليكم القتال وهو كره لكم هذه كلها أوامر شرعية وأما القضاء الكوني فجاء في مثل قوله سبحانه وتعالى جاء في مثل قوله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه بمعنى قدر سبحانه وتعالى اذا فقوله ان الله كتب الاحسان يشمل القضاء والقدر الكوني والشرعي لكن هذا الحديث جاء ضرب الامثله فيه فيما يتعلق بالقضاء الشرعي قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتله والقتله فعل بمعنى اسم هيئه اسم الهيئه ياتي على وزن فعل يعني فاحسنوا هيئه القتل وكذا اذا ذبحتم فاحسنوا هيئه الذبح قال وليحد احدكم شفرته يعني الوسيلة التي يستخدمها في الذبح إن كانت من حديد وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس أن يذبحوا بكل شيء فيه حد أو بكل ما فيه حد إلا الظفرة والعظمه الا الظفره والعظمه فلم يؤذن بالذبح بهما وهذا سياتي او ربما مر بنا فيما درسناه في باب الذبائح قال هنا وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته بمعنى انه اذا ذبح يترك الذبيحة حتى ينسلخ وتطلع الروح منها فلا ينبغي ان يباشر تقطيعها وتكسير عظامها قبل ان تخرج الروح منها وقبل ان يخرج الدم المسفوح منها لأن المراد بذبحها أن تكون موافقة لما يصلح الناس عند أكلها لا أنه يعاجلها قبل أن تخرج روحها حيث يباشر تقطيعها أو يباشر تكسير عظامها فإن من الإحسان إلى هذه الذبائح أن تترك حتى يستقر بها الذبح وتخرج يخرج منها الدم المسوع وتخرج منها الروح قال الحديث رواه الإمام مسلم فهو من أفراد أحاديث مسلم والحديث لم يخرجه الإمام البخاري قال لأنه ليس على شرطه حيث إنه من رواية ابي الأشعث وأبو العشعث وإن كان ثقة من أهل الشام لكنه ليس على شرط الإمام البخاري رحمه الله ولذلك لم يخرج هذا الحديث نعم اي اش لم يحسن ما ما سمعته ما سمعت ما تقول قبل ان يذبحوا يعلقونه قبل ان يذبحوه يعلقونه قبل ولا بعد اقول قبل الذبح ولا بعد الذبح اذا كان هذا الذبح هكذا وهذا يعني اريح للمذبوح فان الله كتب الاحسان على كل شيء العبرة بما يحسن الذبح ما يمنع ما نقدر نقول ما هو جائز لان الذبح المطلوب فيه هو قطع الحلقوم والمريء والودجين فكل ما يؤدي الى قطع هذه يسمى ذبح نعم الهيئة والحال يعني في المعنى ما فيش فرق بينهما لكن في تراكيب وفي الاشتقاق اللغوي يقال لما جاء على وزن فعله يقال انه اسم للهيئة يعلق الامام ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث قائلا هذا الحديث خرجه الامام مسلم دون البخاري رحمهم الله قال من رواية ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن شداد بن اوس قال وتركه البخاري لانه لم يخرج في صحيحه لابي الاشعث شيئا يعني ليس على شرطه قال وهو شامي زقة يعني أبا الأشعر وهذا الحديث يعد من الأفراد لكن الحافظ ابن رجب يقول هذا الحديث له شواهد رويت في كتب السنة فمن شواهده أنه جاء نحوه من حديث سمرة يعني ابن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله عز وجل محسن أي متصف بصفه الإحسان متصف بصفة الإحسان فأحسنوا يا معشر الناس افيدوا من هذه الصفه فان الله امركم بذلك حيث قال واحسنوا ان الله يحب المحسنين فاحسنوا ثم قال فاذا قتل احدكم فليكرم مقتوله فليكرم فليكرم مقتوله هكذا في الرواية عندنا وهذا كما ذكرت ينطبق على القتل المباح المتمثل في الصيد لكن قد ينسحب الحكم على القتل في حال القصاص يعني إن الإنسان إذا أراد أن ينفذ القصاص فعليه ان يحسن في ما ابيح له قتله لان الذي يقيم القصاص في الاصل انه ولي المقتول يمكن ولي المقتول من اقامه القصاص فاذا مكن من ذلك فعليه ان يستخدم ما يحسن فيه القتل ولا يجوز له أن يعذب المقتول بدعوى أنه ينتقم من منه ويفعل كما فعل أو كما فعل بوليه فهذا حس من النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحسن الإنسان القتل وإن كان قد شرع القصاص بحيث إن الإنسان له أن يأخذ بالقصاص بالهيئة التي قتل فيها القاتل والنبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ بالاعراب الذين اشتووا المدينة نفذ فيهم القصاص وقتلهم بالهيئة التي قتلوا بها الراعي وهكذا فعل باليهود الذي رضى رأس الجارية لكن للفقهاء في هذا الباب يعني مواقف فمنهم من يرى أن القصاص إنما يكون بالسيف لا ولا يكون بغيره لأنه ربما أدى إلى تعذيب المقتول كما أنهم يذهبون إلى أن من قتل انسانا بقتل فيه تعذيب كان يخنقه أو يشنقه أو يسمه ففي هذه الأحوال لا يجوز أو لا يرون القصاص وانما يقتل باله القتل المباشره كالسيف ونحوه لان القصاص في مثل هذه الاحوال قد لا يتحقق مع الاحسان في القتل <تصفيق> ما أعرف هذا يعني ربما يعني هذا كان خطأ من القاتل أو ربما كان جهل لكن الاصل أنه إذا قتل إنسان يجهز عليه قال قال فإذا قتل أحدكم فليكرم مقتوله وإذا ذبح فليحد شفرت شفرته وليرع ذبيحته هذا الحديث يقول خرجه ابن عدي الذي هو من رواية سمرة لكن معلوم أن كتاب ابن عدي الكامل اسمه الكامل في الضعفاء يرد فيه الأحاديث تبعا للرواة الذين أوردهم في كتابه وتكلم عليهم إن في الحفظ وإن في الضبط وإن في العدالة وهذا الحديث يعد شاهدا لحديث يعلى أو أبي يعلى شداد بن أوس قال أيضا وخرج الطبراني من حديث أنس وهذا شاهد آخر يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا حكمتم فعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا فإن الله محسن يحب المحسنين وهذا هو محل الشاهد من الحديث والحديث كما أشار أنه رواه الطبراني يعني في كتابه المعجم الكبير، وقال إن رجاله ثقات، يقول ورواه ابن أبي عاصم في كتاب الديات، ورواه أبو نعيم في كتابه أخبار أصبهان، كلها من طرق من طريق سليمان بن داود المنجري. كما روى ابن علي في كتاب الحاكم في كتابه الكامل والحديث يعني فيه بعض لكنه يتقوى بشواهده يعلق الامام رجب على قوله النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء قال وفي رواية لابي إسحاق الفزاري وعرف أبا إسحاق الفزاري بأنه إبراهيم ابن محمد بن الحارث الفزاري المتوفى سنة 186 يعني أنه من طبقة التابعين أو أتباع التابعين يعني من طبقة صغار التابعين له كتاب في السيرة هذا الكتاب كتبه في سير النبي صلى الله عليه وسلم يعني مغازيه التي خرج أو في بعوثه التي بعثها من اجل قتال الكفار وإعلاء كلمة الله وكتابه يشمل المغازي يقول والجهاد وما يمت اليهما بسبب يعني كل ما يتعلق بالجهاد قال فيه الإمام الشافعي على اعتبار أن الإمام الشافعي رحمه الله أخذ عنه ويعد من شيوخه قال لم يصنف أحد مثل كتاب أبي إسحاق الفزاري وأراد بذلك يعني في السيرة لا على سبيل الإطلاق لأن الإمام الشافعي رحمه الله أثر عنه أنه قال ما رأيت كتابا فيه صحيح بعد كتاب الله كموطئ الإمام مالك وأراد بذلك كتابا في الحديث وأما كتاب أبي اسحاق الفزاري فهو في السيرة وكان المتقدمون يفرقون بين كتب الحديث وكتب السيرة يفرقون بين كتب الحديث وكتب السيرة والمغازي وكانوا يعنون بكتب المغازي فيعلمونها ابناءهم كما يعلمونهم القرآن لان فيها تعويذ على ذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فيما يتعلق بجهاده للكفار وخاصا فيما يتعلق بقتاله وحروبه وفي ذلك تعويد للناشئة على أن يتربوا على هذا العز والفخر وعلى هذا النوع من العلم. الذي يكسب صاحبه شجاعه وتضحيه وتطلعا الى الاستشهاد في سبيل الله هو في تلازم من حيث ان السيره تعتبر جزء من الاحاديث حيث يستنبط منها كما يستنبط لكن المتقدمون يعني فرقوا بينهما لان التأليف في السيرة اخذ منحة حيث تذكر الواقع وربما يذكر ما يتعلق باطرافها وقد يجمع الكاتب في السيرة اقوالا من روايات مختلفه كما هو الشان في صنيع ابن اسحاق بخلاف الروايه في الحديث ففي الغالب انها تقتصر على جزئيه وعلى واقعة واحده نعم أشار إلى أن الكتاب طبع جزء يعني الكتاب ليس آآ آآ كاملا وجد منه جزء يقول المحقق هنا قال الإمام الوتينية وأهل الشام كانوا أهل غزو أهل وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم ولهذا عظم الناس كتابه بإسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك يقول المحقق وقد قامت مؤسسة الرسالة بنشر القطعة الموجودة منه بتحقيق الدكتور فاروق حماده فالكتاب مطبوع او جزء منه قال وقيل ان المعنى وفي رواية لابي اسحاق الفزاري في كتاب السيرة أو كتاب السير عن خالد عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء أو قال على كل خلق يعني على سبيل الشكل هكذا خرجها مرسلة يعني عن أبي قلابة لأن الرواية التي مرت بنا هي عن أبي قلابة عن مين عن الأشعث عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن عوس هذه الرواية المتصلة التي أخرجها مسلم أما التي جاءت في السيرة أو في كتاب السير لأبي إصحاق الفزاري جاءت رواية مرسلة حيث إن التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وظاهره قوله على كل خلق هكذا خرجها مرسله وبالشك في, في كل شيء او كل خلق وظاهره يقتضي انه كتب على كل مخلوق الاحسان فيكون كل شيء او كل مخلوق هو المكتوب عليه والمكتوب هو الإحسان أي إن الله فرض الإحسان على كل الخلق حيث يقومون ويؤدون أعمالهم موصوفة بالإحسان وقيل إن المعنى إن الله كتب الإحسان إلى كل شيء أو في كل شيء او كتب الاحسان في الولاية على كل شيء يعني هي تقديرات يقدرها المفسرون لتنسجم مع ما يرمون اليه من معاني وإلا فإن العبارة التي جاءت في حديث شداد ابن عاوس واضحة قال فيكون المكتوب عليه غير مذكور وإنما المذكور المحسن إليه ثم علق على كلمة إن الله كتب قال ولفظ الكتابة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين خلافا لبعضهم يعني كأن الفقهاء اختلفوا إذا قال الله كتب هل كلمة كتب بمعنى وجب أو بمعنى شرع؟ لأنها إن كانت بمعنى وجب فتقتضي الوجوب الذي فيه, فيه التحتم يتحتم على الإنسان أن يفعل ذلك وأنه متى فعل أسيب وإذا لم يفعل الجواب هذا معنى الوجوب عند الاصوليين لان الواجب عندهم ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه لكن كلمه الوجوب او كلمه الكتابه ذهب بعضهم الى انها اعم فتشمل وتشمل المندوب والمندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وما ندب الله تعالى إليه العباد أن يفعلوه فهذا يعد مكتوبا وإن لم يكن واجبا وعلى سبيل المثال ما جاء في هذا الحديث من قوله فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة فالقتل والذبح ليس بواجب في أصله ليس بواجب لكن طلب منا أن نحسن استخدام هذا المشروع فيكون الكتب بمعنى الشرع وبمعنى ان الله شرع لنا وهذا المشروع قد يكون واجبا وقد يكون دون دون الوجوب قال ولفظ الكتابة يقتضي الوجوب عند اكثر الفقهاء والاصوليين خلافا لبعضهم وانما استعمال لفظ الكتابة في القرآن فيما هو واجب حتم اما شرعا كقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وكقوله تعالى كتب عليكم القتال او فيما هو واقع قدرا لا محالة يعني فيما قدره الله تعالى وفرض وقضى ازلا انه يقع لقوله جل وعلا كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وقوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه بمعنى أنه قدر ذلك وأنه فيما قضاه وقدره ولا يلزم من ذلك أن يكون بمعنى الوجوب الشرعي <تصفيق> <إيش>؟ ما سمع <تصفيق> من القضاء الكوني ومن القدر الكوني يمح الله ما يشاء ويثبت لانه سبحانه وتعالى يعلم ازلا ما قدره فقد يقدره على التعبيد والاطلاق وقد يقدره على التوقيت فاذا قدره على التوقيت يمحو ما يشاء ويثبت مصرحة. ها ما سامع هاي نعم يجوز لان الله سبحانه وتعالى منع على العباد لانه سخر لهم هذه الكلاب تصطاد لهم وأنهم يعلمونها وأنها تمسك لهم بسبب هذا التعليم وإلا فالأصل أن الكلب يصيد لنفسه لكن كونه يصيد ويأتي بما صاد لصاحبه دون أن ينهش منه أو يأخذ منه دليل على أن هذا الله سخره للناس والنبي صلى الله عليه وسلم علم عدي بن حاتم انه اذا ارسل كلبه فليسمي اذا ارسل كلبه المعلم فالتعليم الكلاب والصيد بالكلاب نوع من انواع الصيد نعم ها الامر عند الاصوليين يقتضي الوجوب في الظاهر لكن قد يصرف عن الوجوب اذا وجدت قرينه تصرفه عن الوجوب الى الندب نعم ما انس ايننا بعض الاصوليين يقول ان الوجوب ان الامر يقتضي الوجوب وكلمه كتب بمعنى فرض واوجب فاذا هي للوجوب لكن بعضهم يقول هي تبع لكلمة أمر فالأمر فقوله قوموا وقوله صلوا هذا يقتضي الوجوب لكن قد يصرف من الوجوب إلى الند قال وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قيام شهر رمضان إني خشيت أن يكتب عليكم يعني أن يفرض لما امتنع عن الخروج للصلاة بالناس بالليل وقال أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي بمعنى يفرض ويكون أمرا وقال كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة والكتب هنا بمعنى التقدير لا بمعنى أنه قدر شرعي وإنما هو قدر كوني يتحقق في ما بينه الحديث إما أن يكون بالمباشرة وإما أن يكون بالأسباب التي تؤدي لكن الله سبحانه وتعالى يعصم العبد من الوقوع في ذلك فالعين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي قال والفرج قد يحقق ذلك أو إيه والفرج قد يحقق ذلك بالوقوع في عين الزنا لكن كل هذه الوسائل التي تقع من الأعضاء لتحقيق أمر الزنا مباشرتها تسمى بالزنا وحينئذ فهذا الحديث يعني حديث الباب ان الله كتب الاحسان في كل شيء او على كل شيء قال نص في وجوب الاحسان هذا الاحسان قد يكون فرضا وقد يكون مندوبا اليه وقد امر الله تعالى به فقال ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيطاء للقربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وهذا الأمر بالإحسان تارة يكون للوجوب كالإحسان إلى الوالدين والأرحام بمقدار ما يحصل به البر والصلة والإحسان إلى الضيف بقدر ما يحصل به قراه على ما سبق ذكره يعني من وجوب القرى للضيف وتارة يكون للندب كصدقه التطوع فهي من باب الإحسان لكنها ليست واجبة وإنما هي مندوب إليها ونحوها من افعال التطوع قال وهذا الحديث يدل على وجوب الاحسان في كل شيء من الاعمال لكن احسان كل شيء بحسبه فالاحسان في اتيان الواجبات او في الاتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة الإتيان بها على وجه كمال واجباتها فهذا القدر من الإحسان فيها واجب وأما الإحسان فيها باكمال مستحبها فهذا يعتبر نافلة وزيادة وليس, وليس واجبا مثلا الصلاة المطلوب فيها الواجب أن تقرأ الفاتحة فإذا قرأت الفاتحة قديت الواجب لكن إذا قرأت ما زاد على الفاتحة فقد يكون المطلوب أو الإحسان أن تقرأ آية أو آيتين أو ثلاثة لكن إذا أطال الإنسان القراءة وأطال قيام الصلاة فهذا إحسان زائد عن حد الواجب وهكذا يقول الفقهاء إن في الركوع وفي السجود تسبيحة واحدة هي الواجبة فإن زاد على التسبيحة الواحدة كان ذلك إحسانا بمعنى أنه زيادة وبمعنى أنها مندوب إليها وهكذا الطمأنينة في الركوع وفي السجود وفي سائر الحركات الواجب بقدر تسبيحه فان زاد كان ذلك احسانا وهكذا المطلوب والواجب في الجلوس هو التشهد فان زاد على التشهد والصلاة الابراهيمية كانت تلك الزيادة إحسانا فليحساب الواجب ما يقوم بما فرض الله يقوم به الانسان بما فرض الله تعالى بحيث لو قصر عنه ياثم اما ما زاد على الواجب فيسمى احسانا إيش؟ لان الاحاديث واردة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب تحمل على الفاتحة يعني هذا يحمل على الفاتحة اقرأ ما تيسر لك من القرآن والمتيسر المتاح الواجب على كل انسان هو الفاتحة قال واتارت يكون للنبي صدقه التطوع ونحضها وهذا الحديث يدل على وجوب الاحسان في كل شيء من الاعمال لكن احسان كل شيء بحسبه فالاحسان في الاتيان بالواجبات الظاهره والباطنه الاتيان بها على وجه كمال على وجه كمال واجباتها فهذا القدر من الاحسان فيها واجب وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب لكنه مندوب إليه قال والإحسان في ترك المحرمات لأن من يكف عن المحرمات قد أحسن الكف عن المحرمات فقط إحسان واجب لكن الكف عن هذه المحرمات وأسباب الوقوع فيها ومقدماتها يعد من الإحسان المندوب إليه قال والإحسان في ترك المحرمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها كما قال تعالى وذروا ظاهر الإذن وباطنه فهذا القدر من الإحسان فيها واجب وأما الإحسان في الصبر هذا القدر الواجب لكن كما قلت أن ترك مقدمات المحرمات والسبل التي تؤدي إليها وسد باب الذرايع التي توصل إلى المحرمات كل ذلك من الإحسان المندوب اليه في ترك المحرمات قال واما الاحسان في الصبر على المقدورات فان ياتي بالصبر عليها على وجه من غير تسخط ولا جزع يعد هذا من الاحسان لانه عندنا الصبر كما يقول اهل العلم على ثلاث مراتب صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله فادناها الصبر على طاعة الله يعني الإنسان الذي يحمل نفسه على أن يؤدي الواجب يؤدي الصلوات الخمس ولا يزيد يصوم رمضان ولا يزيد يؤدي فريضه الحج مره ولا يزيد يدفع الزكاه المفروضه ولا يزيد هذا الذي يصبر على هذه الافعال ويؤديها يسمى صبر على طاعه الله وهذا هو الصبر الواجب لان عدم ادائه يخل بعبادته ثم ياتي بعد ذلك الصبر عن معصية الله فلا يقع في المعاصي ويتجنبها كل ما نهى الله عنه يبتعد عنه فهذا النوع يسمى صبر عن معصية الله وهو اعلى درجة من الصبر على طاعة الله وإن كان كل من الصبر على طاعة الله والصبر عن ناصية الله مطلوبا شرعا ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو ايه؟ واجب لكنه يعني في التفاوت يكون أعلى من الصبر على الطاعة ثم يأتي كمال الصبر وتمامه في الصبر على أقدار الله بحيث إن الإنسان إذا وقع به قدر ونزلت به مصيبة يصبر ولهذا الله سبحانه وتعالى أشاد بأهل هذا النوع من الصبر فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه راجعون هؤلاء الذين يصبرون على أقدار الله سواء كانت هذه الأقدار أقدار خير ومفرحه فيصبر ولا يضطر ان جاءه خير شكر الله وصبر بان لا يخرج ويضطر فيما اعطاه الله وان كانت شرا ومصيبه وبلاء صبر واحتسب الثواب والاجر عند الله فان من كان هذا حاله يكون قد بلغ الاحسان وكمال الاحسان في الصبر يكون قد بلغ كمال الاحسان في الصبر ويكون حقق قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا ما اصيب الانسان وابتلي واوذيا يصبر ويحتسب ويسأل الله سبحانه وتعالى الأجر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالمرأة التي قعدت عند قبر تبكي قال لها يا هذه أصبري واحتسبي فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي الجزاء حملها على ذلك ولم تكن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم فربما كان ذلك لها عذر من حيث انها يعني جفت في الرد على النبي عليه الصلاه والسلام لا من حيث انها جزعت الجزع ما يعني يتغير برؤية النبي صلى الله عليه وسلم او بعدم رؤيته لكن ما أشار إليه الحديث أنها يعني جفت كان منها جفاء في الرد على النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له إليك عني يعني تركني وحالي فإنك لم تصب بمصيبتي والله سبحانه وتعالى أعلم